مالح مالح شلوي شلوي كلك الكلبو كلك الكلبو ما هم ما هم ما لكي ما لكي قرب قروب حبا كم حبا برب هامن دي بربي التوحيد وبربي وحده وبرب ياسين والقرآن الحكيم أبا محمد سيد المرسلين اهتروني واطيعوني